Hvala što pratite الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله Kone التي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها يومنا بفران <تصفيق> لزعان svojim namantura صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفوح عليهم ولا الضالين <تصفيق> إنكم وما تعودوا Hvala što في الزبور من بعد الذكر أن لغ أن لغ يرفها عبادي الصالحون vẫn ít cha đâyôngũ nhà đây mùa đông ان غري لكم ومتع املاحين قل رب احكم بالحق, بالحق وربنا الرحمن مستعان على ما تصفين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 لا يرب عالما الرحمن الرحيم ثُمَّ مِنْ الْمُضْغَاتِ نُخْرِجُكُمْ وَنُخْرِجُكُمْ غَيْرَ مُخْلَقَةٍ, مخلقة لِّنُمَيِّزَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الرُّحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا Hvala. Okay. Okay. إِن <in tazet waradu> to me. But the way فَإِنَ صَابَهُمْ خَيْرٌ لِطَمَانٌّ بِهِ وَإِنَ صَابَتْهُ فِتْنَةٌ يَنْقَنَبَ عَلَى وَجَهِهِ خَسِرَ الدُّمْيَا وَنَافِرَهِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينِ يَدَعُوَ Surah Al-Fatihah فصلنا بل توفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف لولا صحف إبرا in <laughs> love اللهم اهدنا فيمن I ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليكين ما تهول به علينا مصائب الدنيا وما اللهم إنا نسألك فعلا الخيرا وترك المنكرا وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا فتنة بعبادك فاقبرنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا طالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبا وعزائل مغفرتك والسلامة من كل إثن والغنيمة من كل بر والفوز من الجنة والنجاة من النار اللهم فإنك عفو تحب العفو فاعف عننا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم جعلنا ممن صادف ليلة القدر فغفرت له الذنوب وسترت لهم عنوب وجعلته من أهل الجنان يا رحيم يا رحمن وقامنا هذا ذنباً إلا غفرته ولا همن إلا فرجته ولا كرباً إلا نفسته ولا ديلة إلا قطيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مئيتاً إلا رحمته ولا عقيماً إلا ذرية صارت ولا مجاهدا في سبيلك إلا أن يدته ونصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لكي طولنا فيها صلا رحم الرحيم يا رحم الرحيم ويا رب العالمين اللهم اغفر عبدك الخاطئ على ملك قلبي وامرها محمدا السادس اللهم اغفر له واجعل أعماله الصالحة في رضاك يا رب العالمين اللهم إلا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نخصيتنا أن عليك أنت كما أثنيت على وصل الله وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحابته والتابعين